بسم الله الرحمن الرحيم rahim والسلام على رسول الله billahi lillahi lillahi lillahi lillahi wa alamualim wa rahimahullah wa baraka fihim rasoola min antasihim wawman wa hifnah wa azkahu mazidan wa manma فأن صمم فأنا به وعصر ونصر جعل الله في مأمن الساعة لجسما وكرده به وصرف أعماله من كسب الله عليه شقاء حزما فمن كان بهالى أعمال فومنا غير جعاء وعظم سليله الله عليه وسلم صلاة تنبه وتماء وعلى نبيه وصحبه وسلم جسما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 هو رسول ان فإن ان اصدق الحديث كتاب الله وخيرا هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجرنا من النار لازلنا مع مقدمه المؤلف رحمه الله تعالى ولازال يتحدث عن سبب التاليف وذكر المقدمه ومنها أنه قال وأرجحهم عقلا وحلما وقد بينا هذا في الحصة الماضية عندما تكلمنا عن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأوفرهم علما وفهما وأوفرهم علما وفهما ولا شك في ذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه ومع هذا فكان أعلم الناس لما كان أعلم الناس لأن الله جل وعلا كان لا يوحي إليه فلما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه علمه ما لم يعلم جل وعلا ولذلك قال اقرأ كما جاءت في بداية نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال ثم غطني ثالثة وأرسلني وقال اقرا قال ما أنا بقارئ فقال أهل العلم شرحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ أي من الذي أقرأه وفي رواية قال ما أنا بقارئ معنا معنى آخر قالوا لست أو لست بقارئ ما انا بقارئ اي لست قارئا فلما قال هذا طبعا قال اقرا باسم ربك الذي خلق اذن جاء اول تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم باقرا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يوحى اليه أي القران الكريم كان عليه الصلاه والسلام يريد ان يسرع في اعاده ما ذكره جبريل عليه السلام حتى لا ينسى منه شيئا صلى الله عليه وسلم فاذا قال الله عز وجل ولا تحرك به لسانه لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه اذا جمعه وقرانه ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ان يوحى اليه فيستمع صلى الله عليه وسلم الى الوحي مباشره يرسخ في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه فلذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك ولا شك أنه التأييد من عند الله جل وعلا والنصره منه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والعصرة ايضا فكان لا يأتي بأمر إلا وأتيه الخبر والوحي من السماء فقال واوفرهم علما وفهما ولا شك في ذلك العلم قد عرفناه والفهم إنما ذلك فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأقواهم يقينا معنى أقواهم هنا وأشدهم وأشدهم يقينا واليقين تعلمون اولا أنه العلم الذي لا شك وراءه ولا ارتياح العلم الذي لا يتخلى له الشك والارتياح يسمى يقينة. يسمى يقين لأن قد يعلم الإنسان ولكن مع ذلك يبقى عنده التردد فهذا علمه لم يصل إلى درجة اليقين لأن اليقين هو معرفة الشيء معرفة جازمة لا تردد فيها ولا شك فيها ولا أرثيها معناه جزماً قافعاً ولو أتوا بما أتوا لن يزحزحه عما هو عليه أو ما يعلم فهي من الآل فإذاً علماً يقينياً هذا هو العلم الذي لا يزال أو الذي زال منه أدرياً وأخواهم يقيلاً وعزماً طبعاً المقصود هنا بالعزم تعرفون أن العزم هو الذي يدفع الإنسان إلى الفعل مباشرةً لذلك قال سبحانه وتعالى فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزمت معناها هنا هم لا لا لا تعدلنا مساله خلينا فكره لا وصلنا الى درجه معنى الفعل هذا عزمت معنى فعل بعدها مباشره الفعل ولذلك لا هناك تفكير او تردد فيما يخطر في البال فإذا فإذا عزمت فتوكل على عزوجك معنى أنه كان يعزم على الفعل ولذلك قال وأقوامهم يقينا وعزما يعني معنى في الفعل المترتب على ذلك العلم اليقيني فهمنا طيب إذا يقينا وعزما قال وأشدّهم بهم رافه ورحما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يخشى عليهم بل من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجاوز ويعفو بل ويعرض في بعض الأحيان عما وقع في معصيه الله جل وعلا وليترك الأمر بينه وبين الله معناه لا تبدي لنا صفحتك يا رجل ولا أدن على ذلك مما فعله ماعز رضي الله عنه وأرضاه ماعز طبعا كان سازنى وقال جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليطهره فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذر عن يمينه وعن يساره فأعرض عنه وجاء في قبالة في الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بعد ذلك بالهد طيب لماذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية وبنوع وبنوع. لماذا عرض النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية رحيم بامته رحيم. ما لنا виде الموت نعم. رجم حتى الموت يا معز لا. لأنه محصر فالرجم حتى الموت بل النبي صلى الله عليه وسلم انكر أنكر على ما أنكر على الصحابة لما دهموا به ليرجموه فلما اشتد عليه حر الرجم شرط فر رضي الله عنه يعني موت هذه حرها ففر مما دأ من الرجم فتبعه الصحاب فالبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحين بامته قال ألا تركتموه صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني معنى نجد بعده ألا تركتموه صلوات ربي وسلامه عليه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم كذلك المرأة من رحمته صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت وهي حبل من الزنا وقالت تحيرني يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال اذهبي حتى تضع فوضعت تعرفون أن الوضع تسعة أشهر يعني معناه بينها وبين الله فوضعت وجاءت بالولد النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تربعين وعامين هذه أرادت إتمام الرضاعة يعني انتبه عامين وساعة وس أشهر ولكن حر التوبة عندها جاءت تائبه فجاءت بعد فتره بعد الارضاع بعد ان فطمته وفي يده كسره خبز معناه تبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد استغنى عن امه كسره خبز فطبعا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليها وقال صلى الله عليه وسلم خذوه بعد ان نزع الطفل من بين يديها وأرسل هذا الرجل طبعاً بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد مر لأنه كان يشهد الحُكم، فيرم توكل تباً، فقال الله: مهلاً يا هذا لقد تابت توبةً أو وزعت على أهل مدينتي لوسعته الله لا لا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأشهد بهم رأفة ورحمة بل ما من خير إلا ودل الأمة عليه. ما من خير الا ودل الامه عليه وما من شد الا وحذر الامه منه صلوات ربي وسلامه عليه اذا كان لا يالو جهدا صلى الله عليه وسلم وكان يحن صلوات ربي وسلامه عليه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ليطعم غيره صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه إذا رافه ورحمه قال زكاه طبعا الآن هنا الانتقال كل المنصوبات التي تقدمت هي على التمييز كل المنصوبات التي هي وحلما عقلا وحلما علما وفهما يقينا وعزما رعفا ورحما ثم قال هنا زكاه الانتقال للتمييز إلى غيره وطبعا سيكون على البدلية للضمير طبعا هذه نفتة للضربة ضمير البلد زكاه ثم قال هنا زكاه روحا وجسما روحا وجسما قال زكاه هذه من التزكيه وهي التطهير ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه ما في قلوب الاخرين من البشر نعم كل الامراض التي في القلوب النبي صلى الله عليه وسلم مبرئ منها ومطهر صلى الله عليه وصلى كيف لا وقد اتيى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم اراد الله جل وعلا وامر بالاصراء والمحراج فجاءه جبريل وشق صدره صلى الله عليه وسلم ونزع وضعه في طسف غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الامراض صلوات ربي والسلام وارجعه الي ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال وزكاه روحا وجسما وليست التزكيه في الروح فحسب بل حتى في جسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحاشاه عيبا ووصما العيب والوصم معنى واحد وان كان هناك طبعا هذه الواو تقتضي المغايره وهي الاصل ولكن عندما ذكر هنا العيب والوصم والوصم هو العيب إن أن هناك إضافة تقتضي التغيير نعم تبقى على التغيير فقد يراد بالوصم ما هو أعم من العيب فلذلك قال يعني كأنه ذكر العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام وهكذا فيكون عيبا ووصما والعيب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقع في العيب وذلك كان بعيدا كل البعد صلوات ربي وسلامه عما ماذا عن العيب ولا تنا Thank mm -hmm. you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده قال اتاه حكمه وحكمه ونحن نعرف ان الحكمه هي وضع الشيء في موضعه فوضع الشيء في موضعه يسمى حكمة ومن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، واما وأما الحكم الظاهر المراد بها هنا واتاه حكمة أي علم الشرائع قال وحكما أي القضاء لأن الحكم في معناه اللغوي هو المنع. لذلك قال حكمه وحكمه قال وفتح به اعينا عميا نعم لانها كانت تعمه في الضلاله ففتح الله سبحانه وتعالى تلك الاعين على نور الله معناها الهدى والاسلام وتوحيد الله سبحانه وتعالى قال وقلوب الغلفه والغلف من الغلاف كأنها غلفت بشيء ولا شك أن القلب من طبعه الذي خلقه الله جل وعلا عليه أنه يغلف وغلافه وذلك الراع ذلك الراع ذلك الذي يضرب على القلب فيغلفه وإذا غلف القلب فانه لا يصل الحق إليه فإذا يحتاج ذلك القلب إلى أن يرجع, أن يرجع إلى أصله والفطرة التي فطر الله عليها ويزال ذلك الرعام تلك الغشاوة التي ذرد عليها القلب والنبي صلى الله عليه وسلم فقد فتح قلوبا غلفا بمعنى أزال ذلك الغلاف الذي كان على القلب قال آدما صمى الصمم هو المرض الذي يصيب الاذن فيمنعها من الناس من السمع وان كانت تسمع وإن كانت تسمع فالمراد هنا بالصمم الذي هو اغلاق الاذن عن وصول الحق اليها فهي اصابها الصمم وان كانت الاداه تعمل فقد يصيب الإنسان والعياذ بالله الصمن ليس ذهاب السمع أصلا لا ولكن عندما يكون القلب مقفلا فإن, الأذى فإن الادوات الموصلة إليه تكون كذلك يصيبها العطل فحتى لو تكلم الإنسان وذكرك بالله جل وعلا تجد في آذانك وقرا نسأل الله العفو والعافي والسلامه لماذا؟ لأنه قد بلغت مبلغا حتى أقفل عليها فهي تسمع ولا تسمع في حين يعني في ان واحد فهي لا تحب أن تسمع إلا ما تحب أن تسمع وغير ذلك مما يلقى إليها فلا تلقي لها بانا وإذلك كما قال كما قال لو ناديت عياً لا اسمعته في صمعه في ودنه لو ان ادت حيا لا ولكن لا حياه لمن تنام لو نفخت في النار لا ولكنك تنفخ في رمادي أنت انت تنفخ في الرماد الذي سيرجع عينيك كما هو الرماد ولن تشعل نارا ابدا فهذا هو المقصود فالذي صلى الله عليه وسلم فتح تلك الاذان لك اللي كان فيها الصمعه قال فآمن به وعزره فآمن به من اتبعوه وعزره ووقره وعظمه ووقره وعظمه قال ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسمه انتبه اذا الفاعل مؤخر الفاعل هنا مؤخر لأن المقصود به قال من من هذه رجع إلى من آمن به نعم. نصره. من الذي آمن هو من نعم. طيب سنرجع لمن هذه وعزره من معناه وقره وعظمه من هو قال من جعل الله له في مغنم السعادة اسمه؟ أي الذي أراد الله به جل وعلا خيرا وجعل له في مغنم السعادة قسما أي جعله من أهل السعادة لا أهل الشقار تبع إذا القسمه فهو يأخذ من الغنيمة واذكر إلى التعبير المخلص جعلها غنيمة وأي غنيمة هي لا شك في توفيق من الله معنى أنه يجعل لك غنيمة في أهل السعادة كأنه يذكرك أنك تغنم من أهل السعادة غلما وأي غنم أفضل من هذا؟ أن يكون الإنسان من اهل من؟ من أهل السعادة الله مجمع إذن أهل السعادة وضدهم الشقاء عفوا الله وإياهم منهم إذن قال جعل له من مبنى السعادة قسما وكذب به وصدف والصدف هو الإعراض والصدف هو الإعراض فقال هنا وكذب به قال وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما إذا هذا يرجعنا إلى أي شيء ذكرناكم به مرات ومرات حديث الرسول حديث الرسول حديث الرسول كتب اجل سعيد شقي او سعيد اتينا بالشاهد يا جماعه الطالب ياتي بالشاهد شقي ام سعيد شقي ام سعيد معنى سعيد. كتب الله ما. ما. اذا جاء العبد طبعا لطفه أربعين ما. ثم علقه أربعين مثل ذلك ثم مضغه مثل ذلك ثم آه يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح فيفتح فيؤمر بأربع كلمات بكتبه أجله ورزقه عمله شقي أو سعيد شقي أو سعيد يعني إما من أهل الشقارة وإما من أهل السعارة طبعا كذبنا سيقول قائل مو كاتب الله جل على ذلك فلم العمل إذن اعملوا فكل الميسر لما خلق على لا تحتاج للقدر يا رجل لأن القدر سابق لك وأنت لا تعلم القدر سابق وأنت لا تعلمه فسبق في علم الله ان ما ستكون عليه قد سبق وستعرض عليك الهدايه ولا تهتدي فسبق في علم الله فكتب الشقاوة عليك وعلم أن الله أنك ستهتدي فكتب أن عليك السعادة فكنت من أهل السعادة سبق في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إذا لا تناقش يا رجل ولا تحاجج بالقدر بالقدر إنما يحاج به نتع. متى متى أحتاج بالقدر؟ وقوع المصر بعد وقوع الواقع وليس قبل وقوعه نعم وليس معنا عندما تحتاج بالقدر بعد وقوعها أنك متنصل من فعلها ابدا وهذه عقيدة نعم نعم آه، والإمام بالقدر خيره وشره، لأن لو ماذا قال أن تؤمن، على أشجع أن تؤمن، آه، وقلنا لكم إنه أعاد الفعل لا، نعم نعم، في الإمام بالقدر لاش، لا. آه لأهمله، لأن كثير ما تزل القدم فيه، أيه. آه، وأني قد سبشي مصيبة ولا قدر خير قال برأسه خسر الدنيا، والآخرة، والآخرة، ما لم تؤمن، ولا حتى قس الحمد لله إحنا صابرين أي صابرين هذا؟ ها <سؤال> بعد ما ويل ولا طم الخدود وشق الجيوب ها وتمر الفطره ويل هو الحمد لله حلنا ويل الويل نار ها يقولكم ويل هو شوف يستغيث بالويل هذه العدد الثاني من الفاظ ديال المغربه ويل دي ويل ويل يا جماعة الخير تقوا الله ربكم مش غاديش شي الفاظ لا تعرفونها شرع الله أنت تستغيث بالويل الان لا حول ولا قوه الا بالله ننتبه يا عبد فإذا انظر انظر اهل الشقاء واهل السعاده وإذا ارجع الامر الى ان لا يكون الا ما اراد الله جل وعلا ولن يخرج شيء عما كتبه الله ازلا طويت الصحف وجفّت اه وجفت الاقلام اذا قال هذا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا لله الله العفو ما احلى في الدنيا وستكون اعمى ومن يعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه قال رب لم ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا إله إلا الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فأنت أعمى في الدنيا وفي الآخرة والعمى في الآخرة أشد العمى فاسأل الله العفو والعافية والسلامة انتبه يا تينا والجمعة آتية الله المستعان عليه التكلا أه؟ لما ترى الصراط منصوب على نار جهنم صراط منصوب على أرق من الشعر وامضى من السيف وانتم تعلمون أن النار قد أحمي عليها الف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى حمرت وألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمه سوداء مظلمة وإذلك لما نصب الصراط على نر جهنم صار الصراط الذي يمشي ظلمة نورهم يسعى بين أيديهم ما هذا يشمعه؟ أعلاف نور يقلب على شي نور اجنوى النور هذا نعم تاني نور من نوره كالشمس واللي عنده البروجيكتورات لا الله إلا الله واللي عنده آه. ان الله يجيبك وليش هاد البيت اللي فليته سبحان الله ان لله ما يرجعون كاين اللي كتشعر ما تفرجش عارف الطفار نصح الله العفو والعافيه والسلام الله يعفو له اياك يا الله يا <تصفيق> الله ارحمك ورحمك أوه. قال صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو قال وتن صلاة تنمو وتلم، معنى تلم تزيد، معنى تلم ها، هذه تزيد وتلم ترسى تزيادة يا تتكافى يا هذه ربيت بغير غفر الله لك يا أحمد فإنما تلم وتلم ثوابا سوادا تلم زيادة وتنم من ناحيه الثواب من ناحيه الثواب لذلك من صلى علي صلاه النهر. صلى الله عليه عشرا يعني من صلى عشرا صلى مئة ومن صلى مئة معناه الف والعدد يزيد فاذا هي دل ثوابا والحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال نعم اما با اشرق نور قلبي وغلبته بانوار اليقين ورأفت بي ولك برب ما لطف باوليائه المتقين اه ان ذا حين شرفه الله بنزل قدس واوحشه خالقه بانسه وخصه من معرفته ومشاهد عجائب ملكوته وارفاض قدرته بما ملأ قلوبهم حمرا وولها عقولهم في عراقته حيره فجعلوا همهم به واحدا ولن يروا في الدارين غيرهم مشاهده فهم من مشاهده جماله وجلاله يتنعمون وبين آثار قدرته وعشق بعراقته يترددون وبين القطاع اليه والتوكل عليه يتعززون لهجين لصادق قوله قول الله ثم ذل في خود من عون فلم قال بعد وكنا اما بعد ما يكون شيء قد ذكر بعد وطبعاً بنيت بعد على الضم للدلاله على المضاف المحذوف وكل بعد وقبل إذا بنيت على الضم لأن في الأصل ليست مبنيه فإذا بنيت على الضم فإنما يراد بها أن هناك محدوف مقدر مضاف ومنها قوله سبحانه وتعالى اشرنا إليه مرات قوله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد طلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد فبنيتا على الضم دلالة على أن هناك محدوف مقدر مضاف لأن الأصل فيها من بعد الكسر لما جار دخل عليها فجرت من بعد ومن قبل فقيل ومن قبل ومن بعد معنى ابناؤها على الضم هنا دل على مضاف محدوف مقدر لله الأمر من قبل الفتح ومن بعد الفتح واضح طيب الله المستعان فيبرك هنا بنيت على الضمي فأما بعد هو فصل الخطاب وفصل الخطاب أول من تكلم به هو داود, داود عليه, السلام. عليه السلام واختلفوا هل هو داود ام غيره والصحيح والله تعالى أعلم أنه داود عليه السلام قال هنا أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين بمعنى أضاء وليل وقلوبنا لان قد اضاء لان النور من عند الله فاذا نور القلب راى بنور الله وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لأن قلنا بمنافذ للقلب حكم من القلب اليس كذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا زال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به هذا نور وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي حفظه ليس كذلك حفظك الله جل وعلا فلا تمش إلا فيما يرضي الله ولا تمشي إلا ما يرضي الله ولا ترى إلا ما يرضي الله ولا تسمع إلا ما يرضي الله فانظر يا عبد الله الله الله ولا انسالني لا اعطينك ولا انسعذني لا احيدن لكم اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين انوار اليقين الذي قلنا الذي اليقين اليقين وما أعوجنا إلى اليقين فنحن امه اليقين عندنا قد وصل إلى درجة الصبر نعم الذي لا رب سوى إلا ما رحم ربه قليلنا اليقين منعبل لماذا؟ لأننا تكالبنا على الدنيا وانشغلنا بالماديات وصرنا أصلا لا نعرف إلا ما هو مادي ولا نتكلم الا بما هو مادي ولا نرى الا ما هو مادي ولا نعطي ولا نمنع الا بما هو مادي ولا نؤمن الا بما هو مادي نسال الله العفو والعافيه والسلامه ويدرك عندما تكلم الشخص عن امر فيه اجر وزراء يبقى مترددا الله كتب عليك الرزق وسيصل اليك الفن من هو يقين متيقن بهذا أم عندما تأتي الأزمات وتحل عليك النكبات تبدأ تضرب أخماسا في أسداس وتبدأ تفكر وتضيق عليك الأرض بما رحبت إنا لله وإنا إلى ربي إنا اليقين في الله أليس منحجم يا عباد الله ما لكم لا تنتقون ان لله وان اليه راجعون اذا نحتات الى اليقين لو انكم تتوكلون على الله حق توكله ده كما يرزق الطير تغدو في معاصره الروبه طبعا تبي عبد الله مع وجنا الى اليقين في الله قلنا اليقين اي العلم التام بما كتب الله وبما قال الله وبما امر به الله وبما نهى الله عنه يقين تام يربي لا يدخله شك ولا ارتياح تبي يا عبد الله لا والله ابدا فهذا لي وما كتبه الله لي يصل ولن يستطيع احد ان يمنع لن يستطيع يا عبد الله ابدا ولو اجتمعت الانس والجن لان ما اراده الله كان وما لم يرد لم يكن فاذا لا يستطيع احد واذا رايت ان رزقك قد تفلت في مره او مرات فاعلم انه بذنوبك ومعاصيك يبتليك الله جل وعلا الله الجوزاء الله يرحمنا برحمته انه ولي ذلك والقادر عليه قال واقربك بانوار اليقين قال ولطف لي ولك ولطف لي ولك واللطف هنا المقصود به التوفيق والعصمه التوفيق والعصمه إذا لطف الله لي ولك بما لطف الذي يبينه قال بما لطف بأوليائه المتقين باولياء تبع المتقين وهذه معيه خاصة ليست معيه عامه ألا إن أولياء الله منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكن وليا لله وليس وليا للشيطان فالأولياء اثنان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فانظر أي في أي القسمين أنت تقوم من أولياء الرحمن ولا تكن من أولياء الشيطان وفق لله وإياكم ويحبوا يا الله وجعلنا وإياكم للذين يستمعون القالة يتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وولئك هم من الألباب وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين